والفوق في الكتاب ماء ماء إذ تبوا من اهلها ما كان شوقيا من دونهم حجابا فأوصلنا إليها روحانا فتمت And وَلَكَ ذَكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيْهِ وَلِنَجْعَلَنَّهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرُ رَبِّكَ ما لا بِهِ مَكَانَ <تصفيق> يا ليتني مست قبل هذا وكنت نسياً منسياً. <تصفيق> زنی قد جام بو کہ تا تک عليك وطبا جنيا فقلي واشرفي وقلي عيلا. تا وين منا بن شر اعذاب فقولي ان لذو طول ما الرحمن صَوْمًا فلن اكلم اليوم انسيا. قَوْمًا قد جئت شيئا وفريئا <تصفيق> يا اختون